Jadikan kau menjadi bercak, berakting wayang di semang. Jangan lebih jauh daripada kuat, kuat kuat daripada yang ada. Aku takkan pergi, takkan pergi, takkan pergi. Aku takkan pergi, takkan pergi, takkan pergi. Ya hadi di hayat aku takkan pergi, jadikan kau menjadi قال لي ديجان ان حد البطل المحسن ده اشتغش المحبة <سؤال> ليه والحب <سؤال> منك سيدي للجدار ليه تنظر بعينك من الهواء والمحبة بفي حدار وانت بيجاك وقولي وعشك عا كل الجدار والحب منك والحب منك والحب منك اشتغش المحبة ليه والحب منك لا يستمظر بعينك في الهواء والمحطة هراضي في حدث وانت بيدك وقودت عينك على كل حدث